فُسِهَِّ بِالمَعْرُ وَلَّهُ بِمَا تَعمَلونَ خَب وَل دُنَاحَ لَكُمْ فِي مَا عََّغتُم بٍِِ فِقَبَةٍ مِسَِ أَوْأَكنَ تُمْ بِي أَ أَلِيمًا اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 وإِذْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصَفُوا وَإِنْ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصَفُوا 17. ويعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 18. وأن تعفوا أقرب للتقوى 19. ولا تنسوا الفضل بينكم 20. إن الله بما